ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من مينة أو ترفتموها قادمة على أصولها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاتقين وما فَأَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَلَا رَكْبًا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا آتَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ كَيْلًا يَوْلًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ إِنَّ كَانَ تَعْثُرُوا فَمَنْ آتَا فَقَدْ أَخَذَهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله وإضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من يؤثوا ويؤثرون ويؤثرون على آثيم ولو كان بهم قطافه ومن يوقظ نفسه فأولائك هم المقيحون